ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينفروا انتهوا يفر لهم ما قد سلفوا يعود فقد مضت سنة الأولد وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله